ثُمَّ جَنَا فَكَدَّ لَا فَكَانَ قَاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْنَ نَذْلَةً أُخْرَىٰ نَضْرَةَ الْمُن عندها جنة المأوى إذ يغشى الشررة ما يغشى ما زاغ البطر وما قهى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعِزَّ وَمَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى لَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ ايتوموا انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا ظنوا وما كان هو الانفس ولقد ذا